لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا إلى إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرون.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 ما اَنَّ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرَبِّطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا يَضْرِبُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وما بس المصير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 سُنَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وهم لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 علموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم واندكم بنصره ورزقكم من الطيبات, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكوا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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن إِلَّا إلا أساطير الأولين.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 يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكا و تصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ثُ تَك عَلَيْهِ حَصرَةَثَُّ يُغْلَون وََّذِينَ كَفَرون إلَ جَهَّمَ يُحشرون لَمِيزَ اللَّهُ الخَبثَ مِنَ الطَّبِ وَيَجْعَلَ الْ بَعْضَهُ علىى بعض وَيَجعَلَ الْ الخَبثَ بعضَضَهُ عَ بَعضِي فَيَركُمَهُ جع فَيَركُمَهُ جَعًا فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إن كنتم, إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم نَارًا وَرَآءَ النَّاسِ وَرَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترى ات فئاتانك تص على عقبيك تص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سمیع عليم كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا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 وَ قَوْم خِيانَةَ فَ بِذ إِلَين فَابِذ إلَيهٍ على سَو إِ اللهه لا يحبخَائِمِين وَلَا يَحسَبَ الذيينَكَفَوا سَبَقُ وَلَا يَحْسَبًا الذيينَ كَفَوا سَبَقُ إهُم لا يُعجزون وَعددُ لَهُم مَسطَعتُ مِن قُووَةِ وَمِّبَاقِ الْخَيْ وَمِِّبَاقِ الْ الخَيْلِ, الخيل تُرْرحبونَ بِهِ عَدَُ اللهَّهِ وَعددُوَكُم وَآخَرينَ مِن دُونِهِم لا تَونَهُم اللهَّ يَعلَُهمم وَماَا تفِقُ مِن شَيْئٍ فيِي سَبيلِ اللههِ وَفَإِلَكُمْ يوفَائِلَكُم وَأَتُم لا تُبلَُون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 إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 لولا كتاب من الله صدق لمستكم في ما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في فيكمُ <تصفيق> من الأسرر يعلم من اللههُ ف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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والَّذينَ آمَنُونِ بَعْد وَهَا جَر وَجَهَدُ معكُمْ فَأُلَاائكَنِكُمْ وَأُلُ الْ الأرحَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبعَعضِ فِي كِتَابِ الله إَِّ اللهَّه بِكُلِّ شيءَيْءٍ عَِي